Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Mim. Tilka ayatu kitabi mubin. La'allaka bashi'un nafsaka alla yakuna mu'minin. In شأن نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها قاضين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين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 قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ وَلَهُ مَعِي ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ قَالَ كَلَّا وَذَهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّ مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَهَتَّىَ فِي فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّ رَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِينَ أن أَرْسَلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ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 ففررت منكم لما خفتكم فوَهَبَ لِي رَبِّ حُكْمَ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْعَبَتَ بَنِي إسْرَائِيلَ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 يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرضه وأخاه وبعت في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم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 لا أَقْطَعُ عَن أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا لَا ضَيْعٌ إِنَّ إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ إِن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 فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّ هَؤُلَئِلَ شِرْذِمَةٌ قَلِيلٌ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ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 فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالُوا أَفَا بُوْسَاءَ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ فأوحينا إلى موسى أن تضرب عصاك البحر فَفَلَقَفَكَ لَكُلِّ فِرْقٍ كَالْقَوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثَمَمَ الْأَخْرِيذِ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أجمعين ثم أغرقن الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم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 atau menunjukkan kepada anda atau menurutkan mereka berkata, bahwa kita mempunyai apa-apa yang telah melakukan mereka الاقدامون فإنهم عدول لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويصغيني وإذا مرضت فهو يشفين وَالَّذِي يُمِيتُ وَيُحْيِي وَالَّذِي أَطْعَمَ وَيَغْذِي وَالَّذِي يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَالَّذِي رَزَقَ وَسَقَى وَالَّذِي قَدَّرَ بَيْنَكُم مَّوْتَكُمْ وَمَعِيشَتَكُمْ وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ وَارِثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ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 always inekiti sukses Tidak nada tetap sustas laughter televizpiel trafik nhưng om jika kita heeft televis65 kemudian lasik para 우리는 mystical temos do sung ربك له والعزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أقوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ قَالُوا نُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ قَالُوا وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِن حِسَابَهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّهِمْ لَوْ تَشْعُرُونَ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ قَالُوا لَئِن لَّمْ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 كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون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 إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناه إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ آمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيوب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 Al-ladin yusidun fi al-ard walayuslihun. Kaulu inna ma'at min al-musahhirin. Ma'at illa bisharun mithluna fakti b-ayat تَمِنَ الْصَادِقِينَ قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبُ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ الْمَعْلُوبِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمِ النَّارِ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 قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القانين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهلهون معين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين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 ولا تبخس الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قال ربي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 مؤمنين، وإن ربك له العزيز الرحيم، وإنه لا تزيل رب العالمين، نزل به الرؤو الأمين، على قلبك لتكون من المنذرين Bilisan Ngarbin Mubid, wahai Nabi, wahai Nabi, wahai Nabi, wahai Nabi, wahai Nabi, wahai Nabi, wahai Nabi, wahai ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلتناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فَإِذَا هُمْ بَغْتَةٌ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَيَقُولُونَ هَلْ نَحْنُ مُضْبَرُونَ أَفَتَأْبَى عَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ تعود وما أهلكنا من قرية إلا لها مذرود ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستيقون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفر جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وَإِنَّ صَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَغَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ إنه هو السميع العليم، أَلْأُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَا تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفْفَاتٍ أَثِيبٍ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَافِرُونَ وَالشُّعَرَاءُ يَتْفَعَلَّمُونَ يَغْرُونَ <تبعهم> الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِمُّون وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا والحاملات وذكر الله كثيرا وانتصر وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا ايام قليب قلب